ا م د ل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 「こころの国の国の国の国の国の国の ل の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国 ي 国の ا の国の国の国の国の国 كذلك في بالباطل به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمه أ ة ب ر س و ل م ليأخذوه ل و ج ا د ر ب ا ل ب ا ط ل ل ي ح ض ى ا ل ح ق ف أ خ ذ ت ه م ف ك ي ف ك ا ن ع ق ا ب وكذلك حقت ك ل م ة ربك على الذين كفروا أ ن ه م أصحاب ا ل ن ا ر ا ل ذ ي ن ي ح م للعلوم و ن ا ر ش ومن و ح ه ي س ب ح ن ب ح د ربهم ويؤمنون به ويؤمنون ويستغفرون ل ل ذ ي ن ن م ا و س ع ت ك ل شيء ا م ف ر اسم ا ل ل ت ا ب واتبعوا و ا س ي ل ك و ق ه م ع ذ ا ب ا ل ج ح ي م ب ن ا ل ه م ج ن ا ت ع د ء ا ل ت وعدتهم ي و م ن صلح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 ويوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك, اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت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 والذين يدعون م ن د و ن ه لا ي ق ض و ن بشيء إن ا ل ل ه هو ا ل س م ي ع ا ل ب ص ي ر ف ل م ي س ي ر ا في ل أ ر فينظروا ض كيف كان ع ا ق ب ة ل ذ ي ن ن ك ا و ا م ن قبلهم ك ا ن منهم و قوة وآثار ا ا هم أشد منهم قوتا في ل أ فأخذهم ر ض ا ل ل ه بذنوبهم و م ا كان ل ه م من ا ل ل ه ذلك ب ن ه موسوعه كانت تأتيهم ل بالبينات ه م ف ف ك ر ا ف أ خ م النابلسي ل ه إ ه قوي شديد ل ع ق ا و ق د أ ر للعلوم س ى ب آ الاسلاميه ت و ط ن ب إ ل ى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إ ل الا في ضلال وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 ل ق ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ع و ي ا ل ن ا ن ل س ي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 ي ف ض ي ل ه ا ل ن ك ت و ر محمد راتب النابلسي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 يوم اخاف ل تولون لكم الله ت ن مدبرين من من إني ا ما عاصم ويا د يوم قوم أ عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم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 وقال فرعون يا هاما نبل لي صرحا لعلي, لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات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 ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار اتدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم إلى العزيز الوفار. الى العزيز الغفار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 ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم فهل أ ن ت م مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إ ن ا كل فيها إ ن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفق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 ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى, وبشرى هدى وذكرى ب ش ر هُدًى و لاولي الالباب فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك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 ا ل ذ ي م ن و ا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إ ن الساعه ل آ ت ي ة لا ريب فيها ولكن أ ك ث ر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم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 خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ذلكم الله فأنا هو تؤفكون ربكم خالق كل شيء, خالق كل شيء لا إ ل ه إ ل ا هو فانا تؤفكون ك ذلك يؤفك الذين كانوا ب آ ي ا ت الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض أرض قرارا ا و ل س م ا بناء ء و ص و ر ك م ف أ ح س ن ص و ر ورزقكم ك م من ا ل ط ي ب ا ت ذ ل س ا ل ل ه ر ب ك م ف ت ب ا ر ك ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ر ب ك م تضر هو الحي ل ا إ ل ه إلا هو ف دعويه ه م خ ل ص ن ل ا ل د ي ن الحمد لله ر ب ا ا ل ل ع م ي ن إني ن قل ه ي ت أن أعبد ا ل ذ ي ن ت د ع و ن م ن د و ن اجتماعي ل ل لما ه ا ا ا ء ن ن ي ي ل ب ن أن ربي وأمرت أن أسلم لرب أسلم ل ا ل م ن هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم, ثم من علقه ثم جعلكم ثم أزء يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم, لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت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 يسحبون في الحميد ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم اين ما كنتم تعبدون ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا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 ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق ف إ ن م ا نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون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 وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون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 كانوا أ ش د منهم